وَتَ فَخشَدُّ عَ سَبِنَّ إِهُم سَ أَمَا كانَوا يَعْمَلُون ذَانكَ بِأَهُم آممَنُثُم م كَفَروا فَطُ بِعَلَ قُل بِهِمْ فَهُم لاَا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 همم الذيينَ يَقول نَر تُافِقُ عَلَ مَن عادَ رَسُولِ اللهِ حتىَ يَ فَبُّ وَلِللَّهِ خَزَائِنُ السمواتِ وَالْأَبض وَلاِمُنافِقينَ لا يَفْقَون يَقولونَ ل إَّ يَعن إِ المدينِينَةِ لا يُخْرِرج الأعزُّ مِنهَا الأدل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لَا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله